وين أنت يا حمدان أمك تناديك أنا أمك كنت... أنا أمك يا همك حملتك والعذاب ألوان ومعقولة تجي منك وترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي أنا ما صدق أنك أنت تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي وكسر نشتها ياوليد وانت بداخلي دفيان تحملت لأسا كله عشانك يا بعد ذاتي وصحابي البرد واللهوب وانت بداخلي غفيان تحملت السنين ويا عسى الله تلم لمشتاتي انا امك انا امك يهي همك حملتك والعذاب الوان ولدتك والألم سكين يركز داخل الهاتي وانا اثناء الولادة منبكى صوتك طعنت احزان لاني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي ومهدتك في وعين يشرب حزنها القرآن وهزيتك وكان النور يتهزهز من إدعاتي يضمك في يديني لا تجي وتقول أنا بردان تركت البرد لغلوعي رحي نشد رعشة شفاتي وزولك من ركض فيني لمست بداخلي أوطان وتركتك تبني بمجدك على كتاف انكساراتي وتذكر وتذكر يوم مدرستك صدى وكفوفنا الحرمان وكانت رنته فلسن خنكته لك بشيلاته كبرت كبرت وصرت بعيوني شجاعا وشهم الفرسان وحلفتني على عرسك لرقص كل شيباتي وين انت يا حمدان أمك تناديك وراك ما تسمع شكاية وندايا يا مسيدي قلبي على الدوم يا طريق ما غبت عن عيني وطيفك سمايا <تبكي> هذي ثلاث سني والعين تبكي ما شبت زولك يا ظنايا تذكر hayati yumashiluk wa daalik wala a'abak da'in watamshi waraaya tarqad 'ala soti wahdhni سكنن في حشايا والياما ما رضت اسهر بقربك وداريك ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا لكن خساره بعت ليال ما وش فيك ولا لي أسولف أسولف للبشر عنك أقول لا بهي نقصان رضع عز الشهامة شب طموحة في معاناتي ولهشان الصقر لا لا أخذ منها الصقر لهشان يجي مثل الوضو لا طب حنينة فوق راحاتي يقولون الولد هو خان أقول ليدي لا ما خان وهم يدرون ما غطى منامي غير وناتي أفا وشلون تتركني يكحلني عم النسيان وانتدرى في يوم الحشر جنة تحت خطواتي لك الله لك الله ما نطق صوتي لكل في دعوة الغفران ولكن خوفي من حزني ومن دعوات عبراتي تدين اليوم ياوليدي وباكر للأسف للأسف تندان ويرمونك مثل امك وتذكر حلم الشيبات عنج يا ليتني قدمت بين يديك مشان اشوفك كل برضايا مشكور يا ولدي وتشكر مسعيك ودايلك الله دايمن بالهدايا حمداني يا حمد نمك توصيك اخاف مات الحت تشوف اللون صاير لا تبخل علي بدعويك وطلاب لي نغفران وهذا رجايا